وقال الذين لا يرجون لقائنا لولا أنزل علينا الملائكة أون نَرَى ربنا لقد استكبروا في أوسهم وعتوا عتو كبيراً يوم يرون الملائكة تلاج الشرى يوم إذى المجرمين ويقولون حجرا وَقَادِمْنَ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا تقرا وأحسن مكيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يعظ قَالَ لِمَ عَلَى يَدَيَّ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن اذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وكفَأ بِرَبِّكَ هَادِيَ وَنَصِيرَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ لَا نُزِيلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً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 الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَن كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا الْهَبَى إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّهُ الرُّسُلَ أَوْرَطْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وَثَمُودَ وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك کثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْكِلُونَ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وله شاء لجعله ساكنا ثم ما جعلنا الشمس علينا كدليل ثم قبضناه إلينا قبض أي سيرا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسكيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا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 فلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا